بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانا رمضة لهب وامرأة حمالة الحطر في جيه kun <Marvel> <ti morally> minne <terminar> <elim>